ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما وَلَ قَائِل مِهُ لا تَنقط لي صُ فَوأَقُهُ فيِي ريذَ الرُّ تَكَنْفهُم فَبُ السَّة كُ تُ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 قال اني لا يحزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا الخاسرون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 وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئر وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سَيَارَتُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذَلَّذَه وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامٌ وَأَشْرُوهُ بِضَاعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَهُ بِن سَمَنٍ ضَوْْس ذَرَاهِمَ مَعَدودَتِ وَكَوا فِيهِ مِ الزهدينين وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَ كََّ لِوشُفَ فِي الأأَضِ وَلٍِ وَعَِّمَهُ مِن تَأوِيل الأأَحَادِ وَاللَّ ضَالِبُ النلَ أَنرِهِ وَلكِدٍ مَا أَكسَرًا سِلََا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَأَوْتَ الَّتِي تُؤْلَى فِي بَيْتِهَا عَنِ النَّفْسِ وَوَلَّقَتِ الأبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَمَا عَذَّ اللهُ قَالَمَا عَذَّ اللهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنْزَلِي إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الظَّالِمُونَ ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أرى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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ وَهُوَ من الصادقين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 وَجَنَّاتِ عَدْنٍ يُحَلَّلُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحِيطُ بِهِنَّ سَدٌّ وَمَن يُعْتَدِ حَدَّ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَلَمَّا سمعت وَآتَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَآتَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَتَهُنَّ وَقَالَتِ اخْرُجْ أَلَمَّا وَأَنَّهُ أَذْفَرْنَهُ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا فَشَرًّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُمُ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَنْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَنَأ إِلَّا يَنْفَعُ مَا آمَرَهُ لَهُ سَجَنًا وَلَا يَكُونُ مِنَ الصَّاغِرِينَ وََا رَبّ الستِدِنُوا أَخَقبُّ إلََّْ مِن مَا يَدَعونَنِي إِلَيْ وَإِلَّا تَصْرِ فَعَنِّي كَييدَهَُّ أَْصْبُ إلَيهَِّ وَأَكُ مِنَ الرَاهِلِي فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَارَ فَعْلُهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إَِّا بَدَدهُم مِن بَعْدِ مَا رَأَوآياتاتِ لََْسُْنٌ أَهُ حَدَّ ح وَدَخَلَ مَا عَنْهُ سِنَفَتَئَانِ قَالَ حَدهُ مَائِ أَْرونِي أَعْصُِ خُر وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى نَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 إني تَرَكْتُ ملة قوم لا يؤمنون بالله وهن بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق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 s'meetum hoha an'tum w'aabaukum ma anzal allahu b'hiha min sultaan in l'hukmu illa lillah emar an la ta'abudu ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فنصلب فتأكل الطير وَقِيلَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَشْتَفِيانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَجٍّ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أغى سبع بقات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أكتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام قالوا اضغاث احلام وما نحن بتؤويل الاحلام بعالمين وقال الذين را من هما ودكر بعد امه انا انا ك بتَأهِ فَأسلون يوسُفُ أيهَ الصيق أَفتنَا في سَبَع فَقرَات سِمَانكُلهُ سَبعُدنا عدافُ وَسَبَعِ صبُ لا خُ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَبِسَاتٌ لَعَلّ أُدْخِلُوا إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الزَّرَاعُونَ سَنَزْرَعُ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتَ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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ عَSRٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ طُغْنٌ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُم مَّا قُلْ يُوسُفُ فَعَلَ نَفْسَهُ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امرأة ق انرا وته عن نفسه وانهم لمن الصادقين الحق انرا وته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب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 فَرَمَا مَا كَذَّبَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا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 قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَذَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقِلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَنَم أَهَّنَا وَنَحصَوُ أَوْخَان وَنَزدَادُ كَلَ بَعير ذَلِكَ كَلسِي قالَا أُسِلَهُ مكُمْ حََّ تُؤتُون مَوْثِ قُم مِنَ اللَّهِ لَ تَأتُ النَّنِي بِهِ إَِّاأَ يحَاقُ فيكُم َلََّ آسَأُهُ مَووسِقَهُم قَدهُ غَاهُ عَلَ مَا نَخُلُ وَكيل وَقَالَ يَبَنِي ل تَدَخُلُ مِن بَابِ وَحدُِ وَدَخُلُ مِن أَذَوَابِ مُ تَسَرِْ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَثْبَتْ إِسْبَةٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِمْ عَلَى السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا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 قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ أُجِدَّ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَالِكَ نَجْزِي فَبَدَا فِي أَوْعِيَتِهِم قِذْلٌ وَعَائَاءُ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من لشاء وفوق كل ذي علم عليم قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَذَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ شَرًّا مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تصفون قُلْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَذًى شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قُل لَّمَعَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مُسَاعَدًا عِندَهُ إِنَّ إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَذَلُ مَا فَرَّقْتُمْ فِيهُ يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُم كَمَا الله لِي وَهُوَ خَيُّ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَذَانَا إِنَّ بَنَا سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ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 قال إَِّمَا أَشْكُ بثي وحزني إِلَ الله قَالَ إَِّ مَا أَشْكُبَسّ وَحُزْنيِي إلَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ, ببضاعة مُزْرَآتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ علينا إِنَّ الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف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 قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَنْتَ فَلَدُنْ قَالُوا تَعَالَيْنَا إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا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 ورفع أبويه على العرف وخروا له سجدان وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَالَ أَحْسَنُ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَالرَّاءَ بِي مِنَ الْبَدْوِ بَعْدَ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَضَايَ تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ سَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَوِّفْنِي مُسْلِمًا سَوِّفْنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهم يمكرون.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 كل هذه سبيل ادعو الى الله انا بصيره انا ومن اتبعني انا بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بأسنا عن القوم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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألباب ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون